على الأرائك ينظرون هل فوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شطت وأذنت لربها وحقت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 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَشَقَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ سَمَاء لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ